لأنهم عرفوا طريق الحق لأن حناجرهم لا تهتف إلا بالفن الملتزم سعيا نحو فكرة هادفة لأنهم فتية آمنوا بربهم يبحثون عن الهدى عن السمو والنقاء لكل ذلك كانت مسيرتهم وهكذا كان النشيد على ضفاف المجد تسمو رايتي ومن ذرى الإيمان تأتي همتي على ضفاف المجد تسمو رايتي ومن ذرى الإيمان تأتي همتي بفن أصيل رسم. Ez a náciéd utal a szívre, mennyi a felnőtt, milyen a gyökök. Ez a náciéd Másság, én hajelhajel, ne is időném a tomi في المجد تسمو رايتي, رايتي ومنذر الإيمان تأتي همتي بفن أصيل رسمنا البديل بفن أصيل رسمنا البديل وجدنا لغني إننا فتية يا دعواتي قد استورنا السماء وشرع النبي منار لنا قد استورنا السماء وشرع النبي منار لنا نشيد ندعو به نشيدنا بشائر للجيل تهب من روض الهدى الجميل نشيدنا بشائر للجيل تهب من روض الهدى الجميل لا نبتغي أجراً سوى القبول من ربنا والخلد في الجنات على ضفاف المجد تسمو Vonatkozás a hivatali tehetetlenségéhez. A színpadon a színpadon a színpadon a színpadon a színpadon a színpadon a színpadon a fethetünk, ámannunk bíróbben فábšíri ya dátoték بفن أصيل تغني albara وتنشر فكر الهدى والعطار بفن أصيل تغني البرار. وتنشر فكر الهدى يطير بالعباد في عالم المحراب والجهاد نشيدنا يطير بالعباد, بالعباد في عالم المحراب والجهاد يحطم الأغلال في عناد يسمو على الإرهاب واللذات على ضفاف المجد تس تسمو رايتي ومن درى الايمان تفي ذمتي بفن أصيل رسمنا البديل بفن أصيل رسمنا البديل وجئنا نغني إننا فتية آمنوا بربهم ان آمنوا بربهم The Dawati.